أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الفصل ميقاتهم أَجْمَعِينَ يوم لَا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم يوصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير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 يا تُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ في فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتِ وَعْيُودٍ يَلْبَسُونَ مِنْ صُدُسِهِ وَإِسْتَبْرَقِ متقابلين كَذَلِكَ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 فما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إن